بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنتعه الذكرى أَمَّا مَنِ اسْتَوْنَا فَأَنْتَ لَهُ تَصْدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْذَكَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام دررة قتل الإنسان ما أكثر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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة